ولقد رسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَا من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصَصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِنَ يَاتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ آمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكمون فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا منهم وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاء هم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا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 الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الرحيم كتاب فصليت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون